بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كننا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابا اولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تكاث السماء بدخان مبين يوشن الناس هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب اننا مؤمنون اما لهم الذكر وقج هُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ شَفِي الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَمَّا ادّعُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ